أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كانت قضية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي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 117. أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 118. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 119. وتعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وان وأن وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين